بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك فوارق بين كلام الشيخ الاصفهاني وكلام السيد الامام رحمه الله عليهما فالشيخ الاصفهان صرح بانه لولا التسالم والاجماع لكان مقتضى القاعده صحه المعاطاه في النكاح ولو بالواضح حتى بالواضح لولا التسالم والاجماع لانه فعل يصلح ان يكون حاكيا عن اراده العقد ومنشئا له كما يصلح أن يكون ايه ايه ايه يكون حاكيا عن ايه لو ايه لي ايه ايه وكان لي حق ايه بشرط ايه نحو ذلك ايه ايه نحو ذلك ففسخت ايه لا بالقول ايه بالعمل بالفعل نفس ايه ايه هذا فسخ لل... للعقد. هذا كلام الشيخ الإصفهاني. السيد الإمام رحمة الله عليه بعد النجم بالتدقيق الفوارق الموجودة بين الكلامين. السيد الإمام رحمة الله عليه أولًا قرب نفس التقريب في صدر كلامه قرب نفس التقريب وذكر أن مختفى القاعدة صحة النكاح بالمعاطات ولو بالواقع حتى بالواقع فإن ذلك لا يستوجب السيد الإمام يقول فإن ذلك لا يعني مضمون كلام السيد الإمام سمون الأصعبات فإن ذلك لا يستوجب إزالة الفارق بين الزنا والنكاح. لا تقول إلى هالشكل بالواضح. إذا خب إذن ما هو الفرق بين النكاح والزنا؟ لا يقول هذا لا يستوجب إزالة الفارق بين الزنا والنكاح. فالزنا هو الوضع من دون إنشاء الزوجية بهذا العمل والنكاح هو الوضع مع إنشاء الزوجية به فتوهموا أن الفعل فيه ملازم لضده وهو الزنا والسفاح غير صحيح هذه عبارة السيئة بهذا الكلام في الحقيقة لا يعترض على الشيخ النائيني وذلك لما ورد في منية الطالب أمس أحد الإخوة الأعزاء ما أذكر الآن هو موجود أو مموجود موجود لي المجلد الأول والثاني من هذا الكتاب للمرحوم الشيخ موسى الخنساري النجفي عليكم سامحكم الله والذي هو تقرير لبحث الشيخ النائمي هناك شيء صادر من الشيخ النائم وهو أنه إن سمحنا بذلك إذن ما هو الفرق بين النكاح والصفاح فالسيد الإمام يرد يقول خب إن سمحنا بذلك يبقى الفرق بين النكاح والصفاف أن الزنا هو الوطي الذي لم يكن بنية الزواج وبإبراز الزواج عنها الطريق بينما هذا لا هذا وطأ اصلا بإبراز الزواج ها ذكر الشيخ السيد الإمام هذا الكلام وهذا إلى هنا هو عين كلام الشيخ الأصفهاني ولكنه يقو... عند زيادة السيد الإمام هذه الزيادة ما موجودة الشيخ الاصفهاني في الزياده يقول نعم يمكن ان يقال بس بالعنوان يمكن ان يقال ذاكره ما, ما ذاكر الجهاد بصحه هذا الكلام او فساد هذا الكلام بالعنوان يمكن ان يقال ذاكر السيد الامام انه يمكن ان يقال في المقام ان الوطء ليس من من الأسباب العرفية والعقلائية للزواج هذا مو سبب, سبب عقلائية للزواج طبعاً هذا الكلام أنا أقول يمكن ارجاعه إلى ما نقلناه عن السيد الشهرودي يمكن ارجاعه إلى ذلك على كل العبارة الأمام هالشكل يقول نعم ما يمكن أن يقال في المقام إن الوطي ليس من الأسباب العرفية والعقلائية للزواج وما قلنا من أن القاعدة تقتضي أن تجل المعاطات في مطلق المعاملات ليس المراد منه أن كل فعل أو إشارة ونحوها يمكن أن يكون سببا بل لا بد في الأسباب أن تكون عقلائية ففي مثل الوصية للعتق بعد الموت السيد الشارودي كان ممثل بمثال وقف أظن السيد الإمام يمثل بالوصية ففي مثل الوصية للعتق بعد الموت أو التمليك بعده وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها لكن ليس مثل ليس تلك الأفعال أسباباً وقلائية الفارق الآخر بين كلام العلمين, بين كلام العلمين الشيخ الاصفهاني والسيد الإمام وهو أنه لو آمننا أنه بالواضي يتم العقد هذا الإجماع والتسالم لو, لو لم يكن عندنا إجماع وتسالم وآمنا بأنه بالواضي يتم العقد إذا كان بعنوان إبراز, إبراز عقد الزواج فهل الوطي الأول زنا وحرام أو الوطي الأول هم ليس زنا الشيخ الإصواني يقول لماذا لو آمنا بذلك وبغض النظر عن الإجماع والتسالم فلماذا الوطي الاول يكون زنا باي مناسبه فان الوطي الاول مقارن للعقد بنفس الوقت صار عقد فالوطي الاول هو مقارن للعقد لماذا يكون زنا هذا كلام الشيخ الاصفهاني السيد الامام يقول انه لا حتى اذا امنا بان الوطي لنفسه عقدون لكنه الوطي الاول زنا ويذكر لتقريب ذلك التعبيرين في كلام السيد الامام جاي تعبيران احدهما يقول ان الوطي يجب ان يكون عن زواج صحيح ومترتبا عليه والواضي الأول لم يكن عن زواج صحيح. نعم بعدين كل ما يطأ زوجته لكن في المر الأول هذا هذا الوطي لم يكن عن زواج صحيح لأن ك لأنه لم يكن قبله قبله زواج. هذا التعبير الأول. التعبير الثاني يقول الزوجية متأخرة عن الوطي فإنّه سببها. يعني يقصد تاخر المسبب عن السبب فاقل اكتب تاخر سبب مسبب عن هجوم تاخر عن مرض تاخرا سبب عن السبب فانه سببها ولا تعقل فليته بسبب الزوجية ومع عدم سببيتها يكونوا من وضع الأجنبية المحرمة بالضرورة هذا البيان الثاني أنا أقول هذين البيانين هذان البيانان يمكن أن ندمجهما في بيان واحد فيرجع البيانان إلى وجه واحد وذلك بأن يقال هكذا يقال الزوجية شرعا متأخرة عن الواطي تأخرا المسبب عن السبب كما جاء في البيان الثاني للسيد الإمام في حين أن الواطي يجب أن يكون متأخرا عن الزواج كما جاء في البيان الأول فهذان المطلبان كيف نجمع بينهما فهذان المطلبان بمجموعهما يكون دليلا واحدا من ناحيه الزوجيه متاخره عن الواضي تاخر المسبب عن السبب من ناحيه اخرى المفروض ان يكون الواضي متاخرا عن الزوجيه او قل حليه الواضي متاخرا عن الزوجيه تأخر المسبب عن السبب فكي... فكيف يمكن الجمع بينهما ما ممكن إذن الوقت الأول حرام يمكن أن يقال هكذا وأنا أحتمل السماء إن كان هذا الاحتمال لعله خلاف ظاهر عبارة السيد الإمام الوارد في كتاب البيت لكني احتمل أن يكون مقصوده رحمه الله الإصرهار العرفي مجرد إصرهار عرفي أنه اذا بهذا الشكل لا يفهم العرف من دليل الوفاء بالعقد أو من دليل استحرار النكاح أو ما شابه هذا النمط من النكاح أما لو كان مقصود السيد الامام رحمه الله حقا البرهان العقلي يقول عقلا محال ما ممكن عقلا كيف يمكن ان يصحح هذا الواقع يعطون غير مستند إلى الزواج او قل الزواج متاخر عن الوقت تاخر المسبب عن السبب فعقلا يكون هذا محال ان كان هذا هو المقصود فهذا ال فهذا غير صحيح كبرهان عقلي وكاننا امام استحاله عقليه مو صحيح لذلك لانه بامكان الشريعه ان تجعل دليل ما ماعدني دليل هذا نرجع مره اخرى الى الاستفهار لكن كبرهان عقلي ليس وذلك لانه بامكان الشريعه ان تجعل نفس سببيه نفس السببيه سببيه الواقع للزواج موضوعا للحج ممكن كل مشكلة بين او تجعل المقارنة هل قال الشيخ رصفاني مقارنة ذلك ذلك الواطي التقارن الزماني بين الواطي والزواج سببا موضوعا للفجر ولدينا نظيران لذلك في علم الفقه غير, غير موردنا لدينا نظيران لذلك في, في علم الفقه احدهما الرجوع في العده فانهم صرح الفقهاء عادة في الطلاق القدي أنه من حق الزوج أن يرجع بالفعل بالعمل يطأ الزوجه التي طلقها وهو رجوع ما قالوا أنه يجب أن إرجاعها أولان وفرضوا بلفظ ثم يطأها ما قالوا وإنما الرجوع بالعدة عادة يصححه بس إذا أكفت قول نادر ينتهي ما أدري عادة في الفقه الفطهاء هكذا يقول الرجوع في العدل هذا النظير الأول نعم هذا النظير قبل ما يأتي أذكر النظير الثاني هذا النظير يمكن النقاش فيه قابل للنقاش وذلك بأن يقال ولعله رأي المشهور بأن يقال أن الزوجة بعدما ما طلقت أصلاً ما صارت أجنبية إلى أن تنتهي العدة أصلاً ما صارت أجنبية ولهذا الحرم على الرجل إخراجها من البيت، وأبيح لها أو لعله يستحب لها أن تتزين له، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فهذا يعني أنهن البينون بعدها ما صيغ في أيام الد ونفقتها ايضا واجب على الزوج. إذن فيقال أن هذا الواضي أصلا وطي لزوجته ضمن هذا الواضي يكون رجوعا هذا نقاش قد يمكن أن نناقش به هذا المثال لكن لدينا المثال الثاني وهو الذي أشرنا إليه ماذا نقول في الأمة التي باعها هذا لي اشرنا قبل دقائقها ماذا نقول في الامل التي باعها ثم فسخ البيعه لانه كان لها خيار ما خيار الشاب او غير ذلك فسخ البيعه بواطئها اذا ليس من المستحيل عقلا المعنى. هذا لو ان السيد الامام اراد بالاستظهار العقلي اما اذا لا اراد الاستظهار العرفي خب هذا لا ان شاء الله نرجع بعد ذلك بعد ان ننهي الكلام نرجع الى مساله بحث الاستظهار العرفي بنبته والكلام الذي نقلناه عن أستاذنا السيد الشهرودي رحمه الله أيضا عندي أنا حديث هناك شبيه بالحديث الذي الآن ذكرته بالنسبة لكلام السيد الإمام فهناك هم أقول إن كان أستاذنا السيد الشهرودي يريد أن يدعي عدم إمكان أن يكون الفعل الذي هو في ذاته سفاحون يكون مصداقا للنكاح لأن هذا العمل في ذاته هذا الواضح في ذاته سفاحون فما يمكن أن يكون مبرزا للنكاح إن كان هذا هو المقصود خب هذا بنقاش نقاش واضح هو نفس كلام السيد الإمام نقاش فيه في هذا وهو أن فليكن هذا السفاح لكنه هذا الس وليكن حرامها لكنه هذا الحرام حينما أبرز به ولو بالقرائن بواسطة القرائن أنه أراد العقدة أراد ابرازة الزوجية لم لا يطلق. وما هو الدليل على عدم امكانه نعم ايضا هناك نحتمز ان السيد شارودي رحمه الله هم كان مقصود الاصهار الغرفي وهو ان هكذا عمل الذي هو في ذاته سفاحون نجينا على مصداقا للنكاح ما مفهوم من, ال... من ظاهر الأدلة يمكن أدرك وعليه فخلاصة الكلام أنه يجب أن نعود مرة أخرى إلى الأدلة وبغض النظر عن هالكلمات التي نقلناها عن الآيون لسه المناسبة بين, بين قوسين أقول أنه أنا اليوم راجعت مستمسك السيد الحكيم رحمه الله عليه رأيت هو هم يقول يقول الفارق بين النكاح وغير النكاح هو الإجماع. هم هذا الحلش الفارق بين النكاح وغير النكاح هو الإجماع. والا وإلا فبمختلط عدلة فرق بين النكاح وغير النكاح هذا الكلام في المستمسكة موارد على كل حال أنا أمنهج البحث كالتار وأسعى أن أنهي البحث قبل الحج ولو بأن نبحث في المسبوع القادم أسعى سمعه أوفق قوله أن هذا البحث ننهي حتى بعد الحج إن شاء الله نبحث أحسن آخر أنا قلت بعد السفر بعض الإخوة تخيلوا أني أقول بعد السفر بساط يعني بعد السفر لا مهجي بعد السفر وإنما بعد السفر على كل حال منهج البحث عندي ما يلي المنهج حتى أنتهم تضالعوا الكتب و سيخوي الخوي أيضا متعرض لهذا البحث ليس في كتاب البيع لكنه متعرض في كتاب النكاح تستطيعون أن تراجعوا وتراجعوا أنا أمنهج البحث بهكذا أقول لا إشكال في أن مقتضى الأصل العملي في كل عقد أو إيقاع هو الفساد قضاء لا شكرا لانه على الاقل الاصحاب يجي لسه اصحابه عدم تحقق تلك الطرق لا اشكال ان مقتضى الاصل في كل عقد او ايقاع هو الفساد وان الصحه هي التي تحتاج الى دليل فيقع الكلام في صح ان صحه المعاطات في النكاح في ثلاثه مقامات المقام الأول في أن الإطلاقات الفوقانية التي تدل على صحة المعاطاة في كل عقد هل تشمل النكاح فتثبت بذلك صحة المعاطاة في النكاح وذلك من قبيل أوفو بالقبود أو لا هذا المقام الأول المقام الثاني في أنه هل يوجد في خصوص النكاح ما يقوم مقامه أحل الله البيع في البيع فكما استدلوا لصحة المعاطات في البيع بأحل الله البيع فلنستدل لصحة المعاطات في النكاح بمثلا روايات استحباب النكاح هل يوجد شيء من هذا القبيل أولا هذا المقام الثاني المقام الثالث الروايات الخاصة التي استدلنا بها أو بجملة منها على بطلان المعاطات في النكاح وأنه لعب الدمن العقل النفضي فبالمقابلة بعض الروايات التي يستدل بها على صحة المعاطاة في النكاح في قصة ذيك المرأة اللي حينما رفعوها إلى الإمام أمير المؤمنين الإمام قال نكاح والله تلك قصة معروفة قال نكاح والله هذا كلام كلتا الطائفتين ما الأدلة سواء ما يدل على طلان في النكاح أو ما يدل على صحة المعاطف في النكاح لابد من بحث ذلك وهذا ما نبحثه غدا إن شاء الله وإذا لم يتم ولا يتم غدا ظاهرا ما يتم نأجل إلى الأسبوع القادم هم إلى أن ننهي إن شاء الله بحوله وقوته